بسم الله الرحمن الرحيم. يا س ي ن والقرآن الحكيم إنك لم ن المرسلين على صراط مستقيم ت ن ز ي للعزيز الرحيم لتاذر قوم ما أنذر آباؤ ف َ ه ُ م غ ا ف ل و ن ل ق د ح َ ق ّ ا ل ق و ل ع ل ى أ ك ث ر ه م ل ق د ح َ ق ّ ا ل ق َ و ل ع ل ى أ َ ك ْ ث ر ه ِ م ْ ف َ ه ُ م ل ا ي ُ ؤ م ن و ن إ ِ ن ا ج َ ع َ ل ن ا فِي أ َ ع ن ا ق ِ ه م أ َ غ ْ ل ا ل ا ف ه ي إ ل ى ا ل أ ذ ْ ق ا ن فَهُمْ م ق م ح و ن و َ ج َ ع ل ن ا مِن ب ي ن أ ي د ي ه ِ م س َ د ا ومن خلفهم سدا ف ا ق س ي ماهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأهدرتهم أم لم ت ذ ِ ر ه م لا يؤمنون إنما ت ذ ِ ر من التبع الذكر و خ ش َ الرحمن بالغيب ف ب ش ر ه ُ ب م ْ ف و ر ة و َ ج ي ر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا و آ ث ا ر ه م وكل شيء أحصيناه في إمام ا ل ي ن وضرب لهم مثلا أصحاب القرية وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم ا ث ن ي ن فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث ف ق ا ل و ن م و قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل ا ل ر ح م ن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم ل م ر س ل و ن وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إ ِ ن َ ا ل ْ ب َ ل ا غ ُ الْمُضِينَ قَالُوا إِنَّا ت َ ط َ ي ر َ ن َ ا بِكُمْ لَئِن لَمْ ت َ ن َ ت َ ه ُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ قَالُوا طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ أَيَّ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ م ُ ص ْ ر ِ ف ُ و ن َ وجاء من أقصى المدينة ر ج ل ي س ع ى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرهم، وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ا ت خ ذ و ا من دونه آ ل ه إ ي يردن الرحمن ُ ب ض ر الله ت غ ن ع َ ن سفاعتهم سيئ وولا ينقذون. إني إذا لف ي َ ل ا مبين إني أمرت ب ر ك ُ م فسمعون ِ ي ل د خ ُ ل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم ي ن وما أزل ن ا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا م ز ِ ل ي ن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على ا ل ع ب ا د ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروكم أهلكنا قل لهم من ا ل ق ر و ن أن لهم إليهم لا يرجعون و إ ن كل لما جميع لدينا م ح ض ر و ن وآية لهم الأرض الميتة أحيناها ي وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناق وفجرنا فيها من العيون بيأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يسكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون و َ ي َ ت ُ لَهُمُ ا ل ل َّ ي ْ ل ُ ن َ س ْ ل َ خ ُ مِنْهُنَّ رَفِيدٌ م ُ ظ ْ ل ِ م ُ و ن َ و َ ا ل ش َّ م س ُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرٍ ل َ ه َ ا ذَلِكَ ت َ ق د ِ ي ر ا ل ع َ ز ِ ي ز ا ل ع َ ل ِ ي م وَالْقَمَرَ ق َ د ر ن َ ا ه ُ م َ ن َ ا ز ِ ل َ حَتَّى عَادَكَ ا ل ْ ع ُ ر ْ ج ُ و ن ا ل ْ ق َ د ِ ي م ل َ ل ش َّ م س ُ ي َ ن ب َ غ ِ ي لَهَا أ َ ن ت ُ د ر ك َ ا ل ْ ق َ م َ ر وَلَا ا ل ل َّ ي ْ ل ُ سَابِقُ الْ ولك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذ ر ي َ ه م في الفلك المشحون وخلقنا لهم من م ث ل ِ ما يركبون وإن سأغرقهم ن فلا صرخ ي لهم ولاهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعنا حين وإذا قيل لهم ا ت ق و ا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتين من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أ َ ن ط ع ُ م َ الَّوْيَ ش َ ا ء ُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إ ِ ن أ َ ن ت م إلَّا فِي ض َ ل َ ا ل ٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إ ل ك ُ ل َُ م ْ صَادِقِينَ مَا ي َ ن ظ ُ ر ُ و ن َ إلَّا ص َ ي ْ ح َ ة ً وَاحِدَة ما ينظرون إلا صيحت واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون ت و ص ي ة ه ولا إلى أهلهم ي ر ج ع و ن ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداد ل ى رب ونفخ في الصور فإذاهم من ا ل أ ج د ا ِ ل ى ردّهم ي س ِ ل و ن قالوا ياويلنا م ْ ب ع َ ن ا من, من مرقدنا هذاما وعد الرحمان إلا كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في ش غ ُ ر فاكهون هم وأزواجههم في ظلال على الأراك ئ متكئون لهم فيها فاكها ولهم ما يدّعون لهم فيها فاكها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 ولقد أضلل منكم جبالا كثيرا، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أ َ ض َ ل َّ مِنْكُمْ ج ِ ب ِ ل ًّ ا ك َ ث ِ ي ر ً ا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ ت ُ و ع َ د ُ و ن َ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ ن َ خ ْ ت ِ م ُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وتكلم ا أ ي د ي ه م وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو ن ش ا و ا لقمنا س على أعينهم فاستبق الصراط ف أ ن ا يبصرون ولو ن ش أ ا لمسخناهم على مكانتهم فمستطاع م ض ي ا ولا يرجعون ومن عمّرهم نكسم في الخلق فلا يعقلون وَمَا علمناه السعر َِ وناينبغي الس ََِ له إنه وإلا ِ ذكر ْ وقرآن َُ مبين ُ ل ي ذ ِ ر من كان َ حيا َ ويحق ََ ل ْ ق َ و ل ُ على الكافرين أو لم يروا َ أن خلقنا لهم ُ مما عملت َِ أيدينا أنعاما فهم َُ لها مالكون ُ وذلل ا ه ل ه لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون؟ واتخذوا من دون الله آله ة ل ع لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم ج ن د محبر و ن فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما ي س ر و ن وما يعلنون أو لم ير الإنسان أن ا خلقناه من مقطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا م ث ل ا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رمين وضرب لنا م ث ل ا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رمين كل يحيها الذي أنشأها أول مرة